يسال ايام يوم القيامه فاذا برق البصر وقسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المقر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المفتقر ينبأ الإنسان يومئذ الإنسان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 ليس ذلك بقادر على أ ن يحيي الموتى